بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك كألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم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 وإذ نادى ربك موتى أنئسي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرثل إلى هارون ولهم علي جنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إلا معكم مستمعون فأتيا يا فرعون فقولا إلا رَبِّ رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل